نورنا بالشرائع والأحكام وفضلنا على سائر الأمم والانام بشريعة الإسلام أحمده سبحانه على فضله الخاص والعام وأصلي وأسلم على القدوة والإمام خير من صلى وزكى وجاهد وصام وقام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام ومن على شرعه مستقام عباد الله إن شرائع الإسلام استوعبت شتى جوانب الحياة وشؤونها فجاءت فيها بكل أمر رشيد وسديد وإن امه الإسلام هي الأمة الخاتمة فاكرمها الله عز وجل بالشرعه الخاتمة وبالكتاب الخالد الخاتم وبالسنن والشرائع التي تكفي لقيادة الناس في كل زمان ومكان وإن أمة يراد ويناط بها أن تكون صالحة رائدة قائدة في جميع شؤون الحياة للبشرية وأن تقدم القدوة والنموذج والمثال للعالم لهي امه جديره بأن يكون كتابها وأن تكون قيمها وأن تكون أخلاقها مميزة وهذا هو الحاصل غير أن الكتاب مميز والأمة غير مميزة غير أن السننة والشرائع والاحكام والحكمة والأسرار بديعة تتناول توجيهات الشريعة وأحكام الإسلام وتتدخل في دقيق الأمور وفي جليل الأمور وتتدخل في قضايا الأفراد وفي قضايا مجموع الأمة لأجل أن تأتي بأمة تقدم للناس لكن الخلل في الأمة الإسلامية التي خالفت شرعها وخالفت دينها وخالفت أحكام إسلامها فهي لا تأخذ من الأحكام والإسلام إلا الشعائر التعبديه المحضة التي تشبع رغبة المسلم ليحس أنه مسلم فقط يصوم رمضان إذا جاء ويتبع بست من شوال بعد ذلك يحج ان استطاع ويكثر عدد العمار والمعتمرين في كل عام والعالم الإسلامي يعج بهم وقامت وزارات للأوقاف والإرشاد وهيئات للحج والعمرة ووكالات للسفر والسياحة من أجل أن يذهب الناس والمعتمرون إلى بيت الله الحرام وهذا طيب ثم هي أمة تصلي وتكتظ المساجد بالمصلين ولكن أثر هذا في السلوك العام في الشارع العام في الطريق العام في حياة الناس العامة في دواوين الدولة في دوائر الحكم في خلال الممارسة الراشدة للحياة في النزاهة في العفة في سلامة اليد في البعد عن الرشوة في البعد عن السرقة واختلاس واختلاسات المال العام في التعامل الراقي في الطرقات والشوارع مع الناس في الأدب الجم في السلوك الرفيع ذلك قد يوجد في بلاد الغرب وفي بلاد الكفار أكثر من وجوده في بلاد المسلمين وليس السبب هم أفضل هم الذين أخذوا من ديننا ما يصلحهم وتركوا بقيه الأشياء وأخذنا من حضارتهم النتن والقبيح الرقص والغناء والكرة والتشجيع تشجيع الكرة وألات الطرب والتمايل والرقص والزي الفاضح وتصفيف الشعر وإلى غير ذلك من الأمور الساقطة. فأخذوا أفضل ما عندنا وأخذنا أسوأ ما عندهم وبالتالي اضطرب حال الأمة أيما اضطراب إن الشارع العام هو عنوان التحضر الحقيقي لأمة من الأمم إذا أردت أن تحكم على أمة من الأمم فعامل الناس في الطرقات من خلال كلمات المجاملة والسلام والتحية والتعامل والإيثار واحترام النظام والوقوف في الصف دون أن يتجاوز ورفض الواسطة وأن تأخذ حقك بكفاءتك وبشهاداتك دون أن تأتي بتزكيه من أحد وإن كان رئيسا للوزراء ودون أن تأتي بورقة من أحد وإن كان مقدما في الدولة أن يتساوى الناس أمام القانون ويقف أمام القانون أن يتساوى الناس في هذه المجالات هذا ضعيف في حياة الناس وبالتالي يمكن أن يحكم على أمة الإسلام لا على شريعة الإسلام بأنها أمة متخلفة في مجالات الحياة الكسل يملأ صدور الناس القليل من الناس هو الذي يعمل تجد الأسرة الواحدة تعتمد على مغترب واحد يغترب السنين والبقي عقالة إخوانه وأخواته وكلهم عالة عليه الذي يعمل واحد وإن أردت إنجاز, إنجاز كبري يكتب يافطه كبيره ينجز هذا الجسر في خلال سنة فإذا بالثلاث سنوات والكبر في مكانه تجد الناس يحفرون شارع الشارع الطريق لان الماء تفجر ويؤتى بالعمال ويؤتى المحلية وتاتي الجهات المسؤوله ويقف الشارع متعطلا حتى يدخل الناس عبر الاحياء وفي ثقة وفي الطرقات المختلفة شهور وشهور والأمر لا يحتاج إصلاحه إلى ساعات أين الخلل في الأمة؟ في كتابها الفريد، في سنتها القاهرة التي قدست القيم والإسلام أهم ما فيه أنه قدس الإنسان قبل كل شيء وجعل محور التغيير وأساس النهضة ومنطلق الاصلاح والتنمية كل ذلك على الإنسان وركز في الإنسان على اخلاقه على نزاهته على سلامة ضميره على نقاء صدره على حسن معرفته على احترامه للآخرين في الحقوق وفي الواجبات هذه مقدمة طويلة لأتحدث عن جانب واحد من جوانب عظمة الإسلام الذي تتجلى فيه أحكام الإسلام. وآداب الإسلام في قضية واحدة بسيطة صغيرة ولكنها في الحقيقة كبيرة لأنها تدل على أنموذج الإنسان في البلد المعين تدل على أنموذج الناس وهم يتعاملون على رقيهم وهم يخلعون نعالهم ويلبسونها بطريقة معينة مهذبة الإسلام جاء بالأحكام الراقية كما سوف نعرف بعد قليل إن من مظاهر العظمة في هذا الدين الذي تتجلى فيه عظمة الإسلام واستبحاره في شؤون الحياة وتنظيم أمور المجتمع وسياسة الإنسان وقيادة البشرية وإلى غير ذلك من المعاني الراقية الجليلة حق الطريق في الإسلام وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا في الطريق العام حتى المشي عنوان للمسلم اذا مشى مشى بصفه معينه قرانيه يمشون على الارض هونا هونا بغير تصنع ولا تكلف لا يمشي كما كان اسوتنا وقدوتنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا واستاذنا الأول يمشي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يمشي يتكفأ تكفؤا أي يمشي بسرعة ولكن ليست سرعة وخفة الجاهلين ولا يمشي مشيه المتكبرين إنه يمشي بتوازن وإن هذا المشي يدل على شخصية متزينة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 وبالتالي وإذا مروا باللغو مروا كراما وعباد الرحمن الذين يمشون هم صفوة البشر مش مشيتهم على الأرض يمشون بأدب وباحترام لأن الطريق له آدابه وله أحكامه وله توجيهاته فإذا مشى في أرض عامة يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه قالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين لا يجهلون ولا يقولون كما قال الجاهلون ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا بغاة ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين ونجهل فوق جهل الجاهلين إذا بلغ الفطام لنا صبيا تخر له الجباب رساجدين الإسلام لم يأتي بهذه النزعة العنصرية ولا بهذه الجاهلية الرعناء التي تحتقر وتهضم حقوق الآخرين إن الإسلام جاء ويمشون على الأرض هونا بالهوين يمشون الهوين ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى أسرع ما أحسنه وما أسكنه في سكينة وفي طمأنينة دال على الجدية جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ لمسلم قال عليه الصلاة والسلام إياكم والجلوس في الطرقات قالوا ما لنا بد من مجالسنا قال فإن كان لابد لكم من المجلس فأعطوا الطريق حقه الطريق العام هذا له حقوق قال وما حق الطريق قال عليه الصلاة والسلام غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما لا شك فيه وهذا يدل على رقي أحكام الإسلام الجلوس في الطرقات لا لا يحبذ ومن جلس فليجلس بطريقة إيجابية وإنك لترى مظاهر الخلل في الطرقات واضحة وأول ذلك الشباب الذين يجلسون أمام البقالات وأمام أماكن الاتصالات وأمام البنشر يجلسون لأنه لأن الذي يبيع في البقالة في سنهم فجاءوا واجتمعوا أمامه وللأسف الشديد هذا يحجم حرية الآخرين المرأة التي تريد أن تشتري ربما تتراجع وإذا اشترت ربما تشتري بمقدار خوف أن ينظر الناس إليها والأسوأ من ذلك الذي يجلس ويعلق في بعض الناس لا بجلس بس ساكن وأسوأ من ذلك الذي يجلس ويتكلم معك بعيونه جيد خاشي يعيين لك مارك يعيين لك يا خي أنا لو كنت بتعبقالة ما بخلي زول جنب جنبقالك نهائي لأنه ده ضد ضد ضد بحي بطردهم بكشهم لأنه قعادهم ده بدرك انت صاحب بقالة هم أصحابك هاي لكن الناس في ناس هاي يشتروا لو داري شيل كيسين بخاف من الناس إما من عينه إما من نظراتهم وإما من إشاراتهم وإما من تعليقاتهم قلوا خامين الدنيا كلها هذه يسأل بتاع البقالة ياخد استري منك بكم ذاته يقول لك بتاع البقالة لا استري منك بيكم عليك من حسن إسلام المرء ترقوه ما لا يعنيه التهذيب من الدين الأخلاق من الدين الأدب العالي والسلوك الراقي في الشارع العام من الدين فبالتالي يغنبوا وبعضهم ينظر إلى النساء الداخلة والمارقة والماشا كأنه يترقب وكأنه يترصب ولذلك قال إن كنتم لابد جالسين فأمر الخلق الأول في الطريق ان تمشي في الطريق باتزان وان تكون شخصيتك متزنة وان تكون مؤدبا في الشارع العام ما تتلفت خليك محترم ما تكورك بصوت عالي واقصد في مشيك طوالي معاها في الشارع واغضض من صوتك غض الصوت وخفضه يدل على شخصيه متزنه محترمه واثقه في نفسه وإن الذي يرفع صوته في الطريق العام بغير حاجة إما سيء الأدب وإما فاقد الحجة أيزوا البكورك في الشارع والله فلالبكورك في الشارع ويقهقهم في الشارع يضحق بسطع عالي ويقهقه ويعلق تعليقات يسمعها الجيران والله في بعض الأحيان حدثني بعضهم بأن بعض الشباب يجلس في هذا الحي في ميدان أو تحت عمود بتاع كهرباء أو في مصطبة يتونسون حتى الواحدة فجرا يضحكون باعلى الاصوات وربما بعضهم يغني وبعضهم يصفق هذا سلوك سلوك مؤمن وطريقة مسلم في طريق عام أوليك حاجة أنت كم مشيت أوروبا أول حاجة الشارع نظيف أكلمك الشارع نظيف وزول بيعمل دوطة في الشارع ما في الدوطة عنده محلات الدار يمشي يغني؟ يغني في محلات نحن زول ممكن يغني يغني في أي محل بسبب سبب سبب يا أخي ممكن زول يكون عنده سماية لك الشارع جب الصيوانات يحفر عديل تجي سايق عربيتك ولا ماشي تبغى شارع مكفول تلف هناك لا تصديق ولا إذن ولا أي حاجه يكفي الشارع رسمي خلي ياخي يا نحنا الواحد كان ماشي في الشارع ذا وركشة ركشة بس انقلبت الأم كلها تلقا واقفه بلا سبب ناس ناس شمارات أدو كلها في أوروبا زول ما يخدم ما بجيب بيتساعد ساعد تقعد تجيب تعليق بس يجيبه كده يجي واحد ثاني يسألوه الحاصل شنو والله بتعرشه مع امجاد الغلطان منه انت مالكو مع البحث قول الغلطان بتعرشها انت بتعمره ده بتعمل شنوه انت يعني كده الغلطان منه يقول له ده يعرف اي حاج يتطقس ويتخبر والله يا اخواننا حاجة عجيبه خلاص تلقى لما في الشارع بلا سبب هو شغل طيب لكن هل بتسيب؟ هل بتنقذ؟ هل بتسعف؟ هل بتعمل بس تقوم كده وقفت يا اخي منظر زي ده ما بتلقى اصلا في بلاد الكفار لانه الزول زمنه مهم جدا يا يساعد يا ينجش يشتغل شغله لكن نحن زي ما قلت لك الاعطاله كانت لنا الاعطاله يا اخي نحن البنتج واحد والبض من المنتج من 20 20 كلمني مزارع في الجيلي المزارع ده ثلاث اشهر انا شفته متعب تعب بيمشي الزراعه 6 صباحا بيرجع 9 بالليل يوميا لمده ثلاث اشهر اول بوكس شحنه عشان يجيبوا السوق المركزي لابو ناس في الطريق عساكر وقفوه شالوا منه حاجه حاجة اسمها مرور ولا اسمها شو ما عرف جاء المركزي جبتها على الضرائب وجبتها على الزكاة وجبتها على المحلية خمسة نفر كلهم داري يشيلوا قالوا لهم أنا بجيب لي بوكسي أول وآخر بوكسي قالوا لهم الخدال ال ال يموت في الوطن يموت بس يموت كده ويأكلوا الدود ويفسد وأكلوا ناس الحلة بجعنا تانا بجيب قال لون البلد زل مزارع بصين شوف فهمه قال لون البلد البنتج فيها واحد انتوا كلكم بتاخدوا مرتبات من الناس البنتجوا بس شغلتكم ناس الهدف مرتباتكم من وين ترجوك في في الطريق العام انت عارف من الجيلة لحد عبر ستة ستة نقاط في ناس الهدف عشان يجلع مننا الجروش والله مشينا الساعة أربع صباحا لجئنا واقفين أربع صباحا عشان يقول لي من الخرطوم لعبر سبعة ألف العربية الواحدة سبعة ألف البلد ده بتتقدم لأنه ما في إنتاج والبنتج بكرهه إنه أنت جزته يا من يطيل من الإنتاج خلاص خلا تمشي كده خلا تمشي كده ويقول لك الميزانية ما غطت ما غطت لي عارفين الميزانية ما غطت لي لأنه الإنفاق الحكومي كبير تلفونات وموبايلات وكهربة ووزراء بغير وزارات البلد ما محتاج الوزارات الوزارات كلهم لكن يكون في وزير منتم لجماعة لا طائفة لا حزب. عملوا اتفاق مع الحزب ده يجيبوا له من مما فيه إلى الصبوة له لكنه وزير بكامل مخصصاته من دم هذا الشعب ومن عرق المنتجين فيه ثلاثة عربات وشنو وموبايل ومرتب عالي في وزارة ما عندهم شغل أصدق مش الصباح المكتب يقنب المكتب ذاته فخر وعنده سكرتير وعنده وعنده وعنده وما في إنتاج هو ما مفروض يجيبوا. يا أخواننا حكومة فيها ستين وزير تقريبا ولا كم عارف. من وزير لا وزير دولة في وزاره يكون ما بسيطة جدا عندها ثلاثة وزراء وزير ووزير اتحادي ووزيران للدولة بدل ما يعمل قيمة مضافة رئيس جمهورية موريتانيا خفض جميع رواتب الوزراء وهو على رأسهم الربع خفض مرتباتهم أنا هيدا بقتنع إنه في مصداقيه ده نموذج لا من الصحابه ولا من السلف الصالح في دولة إفريقية عربية تسمى بدولة موريتانيا دولة موريتانيا دولة الشناقض جنبنا بجاي الرئيس الذي خفض مشكله كبيره جدا الطريق العام وادابه قال اعطوا الطريق حقه وكان للطريق حقوق حق عام منه غض البصر لان البصر خطر هو منبع الخطايا ومصدر الاثام وبه دواع الشهوة وبه تحريك الفتنة في قلوب الناس، فبالتالي من جلس في مجلس عام أو كان في طريق عام عليه أن يتعلم غض البصر، ولكن من أسوأ ما في الطرقات الصور التي في الطريق العام صور بنات آخر صورة ناس مبتل جايبين أولاد وبنات مع بعض ولد بيت ولد بيت ماسكين بعض كده. مشبكين أنا قلت جاهلوا نشفع طبعوا ناس كبار قلت شفع صغار خلوه يتماسكوا ما بطل لكن متماسكين كده والصورة من فوق ومعلقة طيب في واحد قبل أيام جمع فراء صورة كبيرة جدا بتاعة وحدة عارية لناس قريبة راجل بكران مشا جاب بوهية تلع فوق لخبة الصورة بل الشعب يتلمى كده ما قلت لك بتلموا اي حاجة بتلمون يتلموا كده الناس وقفوا العربات ناس يكبروا وناس يحللوا وناس يقولوا الشغل طيب انت من زمان نحن نشرب انت باع وكيف تعمل انت الكلام ده مش مختلع له لكن زون نجيط عمل جاو خواجه عنده تلفون ضرب لي جهه قال لها اتكلم مع جهه شال التلفون ضربوش الخواجه و الخواجه شلوت ولحق لحق بوهي برضو انتي استحمليه ببنزين ولا استحمليه مصيب الزبائن طلع البوهي الفيو ادى الخواجه حبت هناك جوه اثنين من الضباط في البيت قالوا قال له تمشي معانا قال لهم ما عيب عليكم اول حاجه شغلكم انتو انتو المفروض تنخبتوا الصوره دي العملت انا أنا لشغلكم وجاي أنت تسوقوني كمان قالوا والله كلامك حق لكن نحن مامورين قالوا طيب ما تسوقوني أنا عضو في المجلس الوطني وطلع لهم بطاقته وقالون له عندي حصانة مع السلامه أمشو لو كل أعضاء المجلس الوطني بيعملوا كده وبيستعملوا حصاناتهم في حجات زيدي البلد كان مشت على بينه من أمره من أمره يا خد صور العالية تملأ الشوارع العام يا أخي هذا شارع عام من حقي أن أحافظ على ديني من حقي أن لا أنظر إلى صورة عالية يا أخي تلقى بيت. والله أنا ما عارف السودانين ذلك حصلوا شنو في واحد قال كلمة أرجو إنها ما تكون صحيحة قال خرجت من السودان قبل عشرين عام أجمل شيء تركته في السودان الإنسان ورجعت بعد بعد هذه السنين فوجدته سرى شيء تغير الإنسان الخير جدا بيت كمر وشارع الظلط لابسه بونطلون وقميص بس رابطه شعره هابوها يقول والله يبيتي محشة محشم حشم. الله يديك العافية يا بيتي يقول لها يا السلام عليك يا بيتي يقول لها بيتك عريانا والله لها عريانا وين يقول لها عريانا وين الحجاب عند الناس طريحة بس يخطها فوق الراسة حجاب الحجاب سموه حجاب لأنه بيحجب يحجب السلم ما يحجب الراجل من المرضى سموه حجاب لأنه يحجب يحجب يعني يمنع نظر الرجل إلى المرأة لكن دي انت كما داير تعاين لها بتعاين لها. للأسف الشديد غض البصري هو دلاله على سلامة المجتمع وعفته ونقائه قال قلنا أول شيء يمشون على الأرض هونا، ولا تبشي في الأرض مرحة يغضون أصواتهم في الطرقات يغضون أبصارهم غض بصري وكف الأذى روى الإمام مسلم في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام إنه كان في من كان قبلكم رجل وجد شجرة تؤذي الناس في الطريق فقطعها فأدخله الله الجنة وفي روايه ايماطه الاذى عن الطريق صدقه فكف الاذى في الطريق بنظافته انظر الى هذه الصوره زو راكب عربيه بيشرب في قاروره بتاعت مويه انتهى بالشباك بالشباك رماها هل ده سلوك بتاع مسلم ما الناس بتخيل إنه السلوك ده بس في الجامع تفهم خاطئ جدا هذا سلوك بتاع مسلم يرمي الكباء النائب الشارع بالنائب هو والعربيه ماشى يرمي في شارع الضرر يأكل في سندويش كمل السندويش الجريء اللي في ما سندويش يفكه بالشارع إذا كان من أمات الأذى عن الطريق ثوابه جنة الجنة وفي رواية البخاري فلقي الله فغفر له ذلك لقي الله لأنه أماط الأذى عن الطريق وعند البخاري في الأدب المفرد قال عليه الصلاة والسلام يعدد أبواب الحسنات والصدقات قال تبسمك في وجه أخيك لك صدقة وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة وإماطتك الأذى عن الطريق لك صدقة وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقه حتى عدد عليه الصلاة والسلام ألوانا من الصدقات وإرشادك الرجل في أرض الضلال يعني ضل الطريق وتاه وارشدته لك صدقه قيم قيم عجيبة جدا والله حق لنا أن نفاخر بها وحق لنا أن نعلو بها على أوروبا وأمريكا والعالم والدنيا كلها لأنه قال وإن شادك الرجل في أرض الضلال لك صدق كل ذلك عده النبي عليه الصلاة والسلام من الصدقات قال أبو برزة الأسلمي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن خير أفعله وعمل وعن عمل أن تفع به قال اعزل الشر عن طريق المسلمين اعزل الشر تخيل الناس يكبوا موت الحمام في الشارع يشدلوا يكبوا في الشارع يتفقوا في الشارع ما شارع أقول لك تلقى الشوارع كلها محفره تخش شارع تخش منطقة الشوارع تلقى كلها محفره يا أخي معقول دي كل شوارع مسلمين يا ناس طبعا بيكون ناس مستغربين يقول لك الليلة زودة جاء موضوع ذاته موضوع يعني ناس مستغربين ذاته يقول هذا موضوع شنو نعم أقول بأن هذا الموضوع قل أن يقال على المنابر. مع اهميته لانه انتاج شيء صغير لكنه يدل على حضاره ويدل على رقي ويدل على وعي في الامه تفضى زول تخيل تخيل يدفق المي بتاعه الحمام يدفق في الشارع هيك بس عايز اقول لك الشوارع محفره الخريف يجي ما يديك الدرب الشوارع تتعطل والحركه تتعطل بس رشات مويه من السماء فيها رحمة للعباد والله أي حاجة البلد البرجر كلها يا ناس اعزل الشر عن طريق المسلمين فإذا كان من عزل الشر له أجر فكيف بمن تعمد وضع الأذى كيف بمن تعمد وضع الأذى الأذى لا يوضع في طريق الناس وإلا قال عليه الصلاة والسلام من وضع الأذى في طريق المسلمين فقد استوجب لعنتهم كان قالوا الله يلعنك والعمل كده وقال اتقوا اللعانين قالوا ومن لعاناني قال التخلي التغوط والبول في طريق المسلمين وظلهم كما قال عليه الصلاه والسلام يا اخي مش عنده عندي ادب في احاديث ده ادب ده ادب في الطريق وضع الاذى وأسوأ الاذى الاذى المعنوي والافساد وتعويد المسلمين المنكرات بتولد ماشي مع بعض عادي جدا ماسكه من يده عادي خالص زول بيتكلم ما فيه كانتكلمت أناش يشكلوك انت يقول لك أمكن مرته طيب قول مرته مع أنه شكلهم كده صغار لكن قول مرته هل زول بيجوزله يمسك مرته في الشارع؟ كده من الأخلاق مرتك حلالك بتمسكه من يده كده في الشارع والله إنه يكون عرسان جودات بس أنت شوف أيجوا تجمست مرة فدا ده؟, ده لسه ما تفكر خليه يعيش أيامه الحلوة دي سوق كلها أسبوعين ثلاثة بس ثاني بعد ده والله أنا سوقه ولا يمسك كذا مني ده والله الله وعالي في البيت ما يمسك كتاني مني ده خليه في الشارع قلت خليه يمسك لكن العار ظاهر حنته محن هي ظاهرة لكن ناس في زول بمسكرين مرة في الشارع مرة بجوزك تمسك في الشارع حلال يعني قول مرة بتمسك في الشارع ما يخيم في ذوق كيف تستفز الناس والله عادي جدا بنشوف شباب نحن ذاتنا بنشوفهم نتكلم ماسك من يدها عدل من يدها في الطريق العام في الطريق العام والله أخشى أن يأتي علينا زمان الفواحش تكون في الطريق العام كما جاء في الحديث أن من أشرات الساعه أن يتسافد الناس في الطرقات تسافد الحمر حتى يكون اعقل من في زمانهم من يقول للرجل وهو يفعل الفاحشة في قارعه الطريق هل لا نحيتها قليلة يقول له معلش ده الشارع بس للركن خلينا نمشي افتح لنا الشارع وقول له لا يشافوا ولا يضربوا قال هذا في منزله أبي بكر وعمر فيكم قال الصحابه اللي بيعمل كده في الزمن ده زي ابو بكر الصديق وعمر في الصحابه مكانته عاليه اخشى اياتي علينا زمان مثل هذا اذا لم ننكر المنكر اخوانا مكر قدام عيننا الشيء بسيط يا ولدي إذا رايك كبير مالك لك ماسك كده يقول لك مرتي أختي برضو أختك ومرتك ما تعرض للريبة ما تعرض للتهم ما تعرض نفسك لفقد السبرأ لدينه وعرضه استبرئ لدينك ولعرضك اذا إذا لقيت زول ماشي كده يقول له غلط يا ولدي كده ما صح لو لقيت بيت العريانة يقول له يا بنتي احتشم انت تمشي النار يا بنتي، ألبس كويس كده بيه كلام جميل وبعبارة طيبة لو أن كل مسلم كان إيجابيا ولم نتقوقع في سلبية في سلبيتنا. لكان امرنا افضل واجمل مما يكون اذا كيف برجل يضع يضع الاذى في طريق المسلمين العام يا في واحد حكالي قال لي ماشيين الصين بعدين قال لي انا وصحبي بنشرب في المويه رمينا القاروره قال لي في الصين جمع هناك ماشي شال القاروره ومسخهاتها في المحل المحدد للقمامات رمها قال لي قلت له ده أدانا درس ولا تكلم كلمة ولا كلمة لا أقل لهم غلطانين ناس غرب في بلده لا أقل لهم ده لا أقل لهم أنتوا حالتكم عاملين فيها مسلمين بيدقونكم ما قال لهم أي حد مشاهلا في محل القمامة بس كويس عادي جدا نزوه يرمي في الشارع يرمي في الشارع للأسف الشديد النهضة تبدأ من الإنسان النهضة تبدأ بإصلاح النفس ولا نهضت إلا بإصلاح أنفسنا وأن نأخذ بديننا اخذا جادا اسال الله تعالى يتقبل منا وإياكم أجمعين ويوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله عليه وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وقال عليه الصلاة والسلام كف الأذى ورد السلام ولأن السلام له فعله في إزالة الإحن وإشاعة المحبة ونشر الألفة وتطهير القلوب ما الله به عليم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفش السلام بينكم وإنك أحيانا قد تسلم على بعض الناس إلا لا تعرفهم فلا يردون عليك السلام لذهولهم عما أنت فيه يقول دمار هذا كسلمت عليه ببرود أو بيستغرب يقول لك أنا بعرفك شفتك وين يا أخي لا شفتني ولا تلاقينا ولا في الحلم لكن دار سلم عليك يخفشني السلام ابتداءا وردا تبتدي وترد هذه علامه التحضر بالمناسبه كما قال عليه الصلاه والسلام وميزاننا للتحضر ليس اوروبا انما قول النبي عليه الصلاه والسلام ولكني اقول قول النبي واقارن بين مجتمعات في اوروبا ومجتمعات المسلمين فاجد ان بعض الناس في اوروبا اخذ لم يأتي بهذا من عنده إنما أخذ هذا من نبينا أو توصل لهذا عن طريق التجربة فوجد أن هذا أفضل ما وصل إليه العقل والنتاج البشري أفضل ما وصل اليه رد السلام وهي عبارات لطيفة فيها دلالة على أن الناس في وئام وأن المجتمع متماسك وجماء ذلك كله قال عليه الصلاة والسلام وامر بالمعروف ونهي عن المنكر هذه عباره جامعه لكل خير يحصل تامل من يجلسون في الشباب الذات امام البيوت تحت عند الكهرباء امام البقالات في تجمعات في الأسواق ينظرون الى الداخل والخارج حتى يحيروك كل يحيرو تلقاهم كلهم بحينولك تقول في شنو إن شغالين بالناس كده ليه في شنو يا أخوان نظر بيستغل بالتالي كده ليه يا حينو ليك وأسوأ من ذلك أن تكون هذه المجالس مرتعا خصبا للتعليقات والهمز واللمز والنظرات والإشارات وأحيانا بعض الأقوال النابئة الرديئة المسقطه للمروءه المذهبة للحياء القاتلة للدين في النساء تعليقات يعلق في مرخاشا ممكن يسمعوها التعليقات فينا ساقطين جدا ساقطين شديد ممكن مرتع خاص للغيبة والكلام في الناس مجالس ما فيها فائدة ولذلك من جلس مجلسا ولم يذكر اسم الله أيما قوم جلسوا مجلسه والحديث عند أبي داود والترمذي وصحاو الألباني أيما قوم جلسوا مجلسا ولم يذكر الله فيه الا كقوم جلسوا على جيفه حمار وقاموا قعدوا في فطيسه بتاعه حمار اكلوا وقاموا فطيسه بتاعه حمار اديته الفطيسه فيها فايده ذاته فطيسه حمار ما كنب قص ولو كنبته ما في قد الاوقات وان لا تستغرقك وان تجلس مجلس تعين فيه المحتاج تساعد فيه المسكين تغيث فيه الملهوف ضغط فيه البصر يا أخوانا قد البصر ده في الشوارع مهم جدا وخاصة في النصر قاعدين في محل واحدة لأنه يكونوا قاعدين كده بس بس بعينوا يعاين كده في ناس ده ما علقوا أخير يعاينوا عينه ده ساكت انت تعاين له ترقبس بحيلك لك دار ياخلك بس تقول انت راجل خلي نسوان بس يعاينوا لك فيش نو متعين مالك والله تستغرب يا أخي هذه قيم قيم عجيبة جدا جدا نختمه بادب في الطريق كان من هديه عليه الصلاه والسلام انه لا يقصد المزاحمه ولا يسيء الممازحه لا يقصد المزاحمه ما يمشي محل الزحمه ما يقصد الا الزحمه تجي لكنه يمشي محل الزحمه ما يمشي ولا يسيء الممازحه يعني لما يمازح زول في زول دار يعمل نفسه دمه خفيف بهزر يهذر كثير يامن الهزار بتاعه ذاته مسيخ يجي يهزر معاك إسيئة اساءه ولأن العقل ضعيف وفهمه قليل يقول ليه خذت ما أسيته يقول ما في حاجة أنا ما قاصد يقول كذا خير حتى يمازح ما بيدر لا يحسد الممازحة كان عليه الصلاة والسلام لا يقصد المزاحمة ولا يسيء الممازح لما يمازح لا يسيء ما ممكن تجي تنبه ذل وتقول له انا بهزر معك تهزر معه تسيء تهزر معه وتسيء ما تهزر يا أخي يضر معقول يا أخي في ذول بهزر مع راجل قدربه ويسيئه اساءه والله يا من انت تسدد وتضل تقوم جاري بس بس تقوم جاري مباشره تجيب ذاته قدربه والله ما يعرف صغير لا كبير لا, لا وقت الممازحه طيب لما نجي في الطرقات تحشف الناس لمن يقود السياره في الطريق العام لما عنده اداب اول حاجه في نوع من الناس يكون الشارع حقه لو شافوا ده تخوش بيزيد السرعه ده سلوك غير طيب اذا لم نتعلم الايثار ويؤثرون على أنفسهم في أبسط أبسط الأدبيات في الطريق قيادة سياره نوع ما بيرضى يمشي بسرعة والعكس واحد يلقى العربية قريبة يخش وما يعتذر ولا يقول لك معلش وذاك بوراو يضرب له البوري يخطيده في البوري يدوس البوري يا من اللي ما الدنيا دي كلها يا أخي ما خلاص خشة ده تعمل شلو. حتى قال قائلهم قالت الشارع ده الشلو وحيد قال كان شارعه منك تاني برجع خلاص الشارع حقا الخشة قدامك تاني ما تخليه خش قال لأنه كان راح منك تاني ما ما بتلقوه يا أخوان تحشوف ناس الحفلات يجيب في نص الشارع يشيل له راكب ما بيطلع لأنه ما عنده وقية تخيل؟ كان طلع وذا الأدب وفتح الطريق ده ما اذى يا أخي وقال لك يا أخي ما تؤذي المسلمين أذاهم لو طلع بقت الحفلات بيفوتوه ويمشوا النمره قباله أو ما بيجر يخش الشارع تاني يشيل الناس وينزلهم في نص الشارع ده مع أنه أنا ما بحب ناس الحركة يغرمو ذلك لكن ده حبوا يغرمو مليون ويطلع منه رخصته ويدخله السجن ذاته تعال الناس ما في شارع واحد لما الشارع على تلقى ناس يجيب يجي وناس يجيب يجي الاتجاه الواحد يجبر اربع اتجاهات اربع صفوف وبعد ده كل زور بيجي في الشارع الأصلي وتلقى الزحمة والتكبس صور الإساءات في الشارع واحد تلقى سايق طلع رأسه بالشباك ينبذ الزور نبزوا ويشاكلو وداك نبزوا طبعا ما بيجفو في الكبر يقول تتنازوا ماشين الموضوع انتهى خلاص ثاني لا تلاقوا يوم القيامة ان شاء الله يقولون نبزتوا مالو له مالو يجيبوكم بعد لكن بيجيبوكم في الدنيا يمكن ما يجيبوكم لكن في الغيامة بجيبوكم شوفت أيزون نبزتوا ثاني ما شوفتو انت نبزتوا ثاني ما شوفتو بيجيبولك يوم الغيامة يقولك تنبزتوا ما لك زوله تجاه الشداء بوضع ساكت آداب مهمة جدا حتى في أثناء سيرنا في هذا الطريق لندلل على رقينا وهذا عنوان حضارتنا ويكفينا لو أن أخذنا بأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم التي فيها كل خير اسال الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى وان ياخذ بنواصينا إلى البر والتقوى اللهم هدنا لأحسن الأخلاق فانه لا يهدي لأحسنها إلا أنه وصرف عنا سيئة الأخلاق فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أن اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم أهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أن وصرف عنا سيئة الأخلاق فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أن اللهم إننا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسي الأخلاق يا رب العالمين اللهم إننا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسيئ الأخلاق يا رب العالمين اللهم انا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسيئ الاخلاق يا رب العالمين اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم كما حسنت خلقنا حسن خلقنا يا رب العالمين اللهم كما حسنت خلقنا حسن خلقنا يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم